بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى على أن نشوي بنانة بل يريد الإسان لفُمامَهُ ييسْأل أينا يوم القياام فإذا برق البصرر ووقف القمر وَج الشمسُ القمر يقول الإِنسان فإذا برق البصر ووقفَ القمر وَج الشمسُ القمر يقول الإنسان يومَائذٍ أين المَفر